فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجنت ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين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 فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فخدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموالا وَأَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُم مَا أَفْرَاطَهُ وَإِنُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكْذِبِينَ يُطْلِقُوا إلَى مَا كُنْتُم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يوني من اللهب إنها تغمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين وكلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له مركعون لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين